ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا أما بعد مما لا شك به أن الجميع يسمع أنه في الآونة الأخيرة كثر التمادي والتعالي والتطاول على الجبل الشامخ الإسلام وهذه سنة الله جل جلاله في الأرض وهي تدافع الحق والباطل وصراع الحق والباطل قائم ما دامت السماوات والأرض وهذا الأصل أنه ينشئ عند كل مسلم مننا الغيرة على دينه إذا مس العرض وإذا مس شيء يتعلق بخاصتك تغار وتتحرك بكل ما أتيت من قوة لتدافع فكيف إذا كان المساس بالدين فكيف إذا كان المساس بالسنة بالقرآن بمنهج وشرع الله جل جلاله فالأصل أن هذا يحرك عندنا العواطف والغير على دين الله جل جلاله لذلك هذه السلسلة المباركة التي بدأناها في العام الماضي بفضل الله عز وجل سلسلة رد الشبهات التي تثار حول الإسلام الأصل فيها هي تمكين وتعزيز اليقين في قلوبنا بهذا الدين وحتى لا يكون الدين أمرا موروثا فقط شيء ردت من بي وكبرت وانشئت عليه وأهلي لا لا لا هذا الدين لابد فيه من تمكين وتعزيز فلا يستطيع أحد مهما كان ومن كان أن ينال منه بجانبك تسمع هذا الكلام وأنت موجود لا يستطيع أحد أن يقترب من الإسلام بوجودك لأن الجميع يعلم أن فلان سد منيع يدافع بالسيفين بعلم ومنطق وعقل هكذا لابد أن يكون كل واحد مننا ينحبته في الله السمة العامة التي سنسير بها في هذه السلسلة المباركة فيما يتعلق بموضوع الحريات شو يعني الحريات؟ يعني اليوم اللي عم بيبثوا السم بالعسل عم بدوروا حول نقطة معينة اسمها الإسلام قمع الحرية أنت ليش هيك عاملة بحالك وين حريتك شير الحجاب أنت لما ألزمت نفسك وفرطت على نفسك أمور ورفتها من آبائك وإجدادك تحرر تحرري من القيود التي وضعها الإسلام فسنقف إن شاء الله تعالى في كل يوم حول نقطة من هذه النقاط التي تؤكد وتبرهم فعلاً هل قمع الحريات ولكن كمقدمة عامة أريد أن أبين بعض النقاط اليوم بإذن الله عز وجل أولا يقول في الله منهج, منهج الدين وشرع الله جل جلاله جاء ليؤكد مبدأ الحرية عندك لذلك منع الإسلام الإكراه في الدين ممنوعا ولو شاء ربنا جل جلاله كما قال لنا في القرآن الكريم لآمن من في الأرض كلهم جميعا إذن مسألة مسألة إكراه مسألة جبر وقمع لو شاء الله جل جلاله لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولكن الله قال لنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وجاءت الآية المدنية المحفوظة لدينا جميعا قوله جل جلاله لا إكراه في الدين وسبب نزول هذه الآية أن المرأة في الجاهلية كانت إذا لم ترزق بمولود تقول إذا رزقت بمولود هوته أي جعلته يهودي أو نصرته فجاء قوله جل جلاله لا إكراه في الدين طيب لكان كيف الدين يأتي عندنا قال جاء الدين بحرية التفكير بحرية العقل عشان هيك كتير بالقرآن الكريم بل أكثر من ثلث القرآن جاء آمرا لك بالتفكير والنظر أفلم يسير في الأرض فينظر في ملكوت السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ طلت القرآن وأكثر من طلت القرآن توجيه العقول إلى النظر في المخلوقات لتدلك المخلوقات على وجود الخالق وعلى حكمة وجمال وصفات الجمال عند الخالق لن يحبنا في الله بس يتكلم في العقيدة وجود الله جل جلاله اثباته ليس فقط بالأدلة النقلية بس يجرى عنا الملحد ويجلس مع العالم فيقول لك ما الدليل على وجود الله ما بقول له قال الله لأنه إذا بقول له قال الله بقول لي أنا أصلا ما معترف في القرآن شو عم تقول لي قال الله نتكلم معه بالأدلة العقلية فأقول له على سبيل المثال هذا الكرسي ممكن أنت تعتقد أو تؤمن أنها وجدت بغير صانعه ما تقول له آي ولا حديث فالجواب العقلي والمنطقي يقول نعم أكيد لها صانع فأقول له سماوات ذات أبراج وبحار ذات أمواج وأراض ذات فجاج ألا يدلك عقلك السليم على وجود خالق عظيم وقص على ذلك فإذا قال علماؤنا العقل الصحيح أساس النقل الصحيح العقل فجاء الإسلام ليقول لك حرية الاعتقاد وليقول لك حرية التفكير وليقول لك بعد حرية التفكير حرية العلم والاختلاف لذلك في عنا اختلاف كبير بدأ من زمن الصحابة رضي الله عنهم وأقره النبي عليه الصلاة والسلام حرية التفكير في الدين أنت مش مقموع في الدين قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يصليننا أحدكم العصرة إلا في بني قريضة والقصة معروفة عندنا جميعا فالصحابة قسموا قسمين قسم صلى بالطريق فقط دخل العصر وقسم صلى فقط وصل لبني قريضة وفي العصر عند النبي عليه السلام روای رسول الله اختلفنا ناس فهمو هك وناس فهمو هك أقر النبي عليه الصلاة والسلام الاثنين حرية التفكير عشان يكفي عندنا مذاهب فقهية وأراء فقهية فإذا ما جاء الإسلام ليحد لك الحرية بس الحرية اللي هني عم بناد فيها لابد أن يكون عندي حرية بالزنا وعندي حرية بالمصاحبة وأخرج مع من أشاء وآتي إلى من أشاء وأفعل ما أشاء لو جاء إلينا رجل الآن وعن بقود سيارة وداس على رجل فأنكرنا عليه قال لا لا لا ما بحل لك تنكر عليه لماذا؟ قال هذه حرية فأقول له حريتك مقبولة إذا لم يكن فيها ضرر على الآخرين أما هناك منهج لابد أن يحدك بيجي الأمن بيجي الشرطة بيجي العسكر بيجي أنت مقبوض عليك بيجي أنت حر بيجي أنت حر ما لم تؤذي غيرك أنت حر ما لم تضر غيرك بس بدك تضر غيرك أنت لست بحر الآن يا أحبابنا في الله إما أن تعترف أن حريتك مضبوطة ببشر غيرك لهو الدولة أو غير ذلك والقوانين والأعراف والعادات والتقاليد وإما أن تعترف أن حريتك مضبوطة بمن هو أعلم بك منك له ربنا جل جلاله لذلك إذا بدنا نفصل وهذا على بالسلسلة سيبين معنى أن الأشياء التي أمرنا الله بها والأشياء التي حرمها الله علينا هي ليست حدا للحرية بل بالعكس أصلا الإسلام جاء ليقول لك أنت ما تقول هذا ورسته عن آبائي بل جاء منكرا لهذا هؤلاء الذين قالوا هذا ما وجدنا عليه آبائنا وهذا ما ألفينا عليه أبائنا قال لنا ربنا جل جله أولئك في ضلال مبين وقال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أنت ممنوع تحد عقلك وتقول هكذا رأيت أبي وأمي أبدا جاء ليقول لك فكر لكن انتبه أنت فيك نفس بشرية هذه النفس البشرية ممكن تدعوك للقيام بشيء يؤذيك ويؤذي غيرك فجاء لك الإسلام فقال هذا حرام لمصلحتك وهذا واجب عليك لمصلحتك وهذا ما سنبينه بإذن الله عز وجل بالتفصيل في هذه السلسلة حتى يتعزز عندنا اليقين على أوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين